بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة نبدأ رحلتنا في أول ترجمة من تراجم من أعلام الصحابة وهي مع علم الأعلام وأفضل الصحابة الكرام وهو أولا الصديق الذي لقب بالعتيق يعني المعتوق من النار Inna alhamdulillah nafduh nastayinuh nastaghfiruh naawuduhillahi min shurri aminhusina, ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك أن الله عليه وسلم ثم بعد هذه الحلقة الأولى من السلسلة المبركة من أعلام الصحابة والصحابة يعني كما تعلمون مفاتيح خير وفتح ورفع في الدنيا والأخرة اختارهم الله عز وجل على علم وزراء نبيه فرفعهم بالإسلام ورفع بهم علم الإسلام ورضي عنهم وأرضاهم وجعل الجنة مثواهم كما قال تعالى وكلهم وعد الله الحسن أي من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل وما الله عز وجل في التوراة والإنجيل والقرآن وقد بدأنا هذه السلسلة بتراجع العشر المبشرين رضي الله عنهم أجمعين وقدمناه لأنهم خير الصحابة والقرابة وابتدأنا العشر الكرام بالأربع الخلفاء الذين اتفقت الأمة على تقديمهم وأجمعوا على شرفهم وفضلهم وذي ترجمت الخليفة الأول ثاني اثنين إذ هما في الغار وأفضل ولي لله عز وجل بعد الأنبياء والمرسلين. لأن الصحابه هم أفضل البشر بعد الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نعتقد ذلك وهذا من عقيدهم مسلم وأفضل الصحابه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فهو أفضل من مؤمن آل فرعون وآل ياسين نتقرب إلى الله عز وجل بنشر فضائله ورفع منازله فهو أحب الصحابه الكرام إلى رسول رب الأنام صلى الله عليه وسلم وابنته أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بشر خليلا اتخذ أبا بكر ولكنه صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن فهنيئا للقارئ الكريم صحبة هذا الإمام في هذه الرسالة والله تعالى أسأل أن يتقبل منا الصالحات وأن يتجاوز عن خطيئات وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه كما كنا في أعلام السلف بنتعرف الأول على الإسم واللقب وال Skeptikovně, natáčela jsem všechny, takže to je úplně v pohodě. Já أبي قحافة عثمان بن عام قال ابن أبي مليكة هذا عتيق الله من النضر كانه لما راى قال يعني هذا الوجه يعني يا لا يمكن ان يدخل ان سمي أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إن قوم وكان الرسول يفعل ذلك خيلاء ان كان نحيفا كان الازار او السروال يسترخي فقال وانك لست ممن يفعل ذلك خيلاء فنقول إن حد إزاره ويستدل بذلك يفعل ذلك ولكن من, من يقول فحملني فحملني فقال الشعبي عاتب الله أهل الأرض جميعا في هذه الآية غير أبي بكر فكل أهل الأرض لم يكنوا معه لم يكن معه إلا أبو بكر ونصره الله وليس معه إلا أبو بكر فمهما خذره الناس فالله عز وجل ناصره وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر قد قبل غفاء نبوية تقريبا فقال عبد خيره الله بين بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. طبعا الصحابة عادين مش فاهمين رسول صلى الله عليه وسلم يقصد من and I... أمر بسد كل هذه الأبواب إلا باب أبي بكر قولوا إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر قالوا علماء معنا أكثرهم جودا وسماحة لنا بنفسه وماله وليس من المن الذي هو الاعتداد بالصنع لأنه أذا مبطل للثواب ولأن المن لله عز وجل ولنرسول صلى الله عليه وسلم والمساله الافتائيه ومستندها منزلتهم بحسب ترتيبهم في الخلافة والله أعلم طبعا سلم وقال يا رسول الله هلا ااا بكرة على جميع الصحابة، الفاضل ينبغي له أن يغاض، من هو أفضل منه، لأن عمر أيضا فاضل. ولكن وفيه جوانب فضح في وجهه، ومحله إذا أُمِلَ الافتتان، دفتان، ولا إقترار. وفيهما طبع عليه من ثلث البشرية حتى في له على ارتكاب الثلاث الأولى. لكن الفاضل في الدين يسير رجوعنا الى لا يعتد بذلك وذاوي نفسه يقول الآية صحيحاً عن النبي صلى الله عليه أن أبو بكر وعمر أفضل أولين والآخرين بعد الأنبياء والمرسلين وما رواه جمع من الصحارة منهم عري بن أجيطان رضي الله عنه وعن سبن مالك بن جحيط وجابر ابن عبدال وأبو سعيد الكذري رضي الله عنهم, عنهم عن النبي صلى الله قال أبو بكر وعمر سيداء كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين وهو عند ابن بزياد إلا النبيين والمرسلين فالوات المذي ونماجه المخدم والمحبان شخصة البني الصريحة بمجموعة طرقه هذا صريح أنه بكل عمر يعني أضمن المصري يعني بعد الأنبياء والمرسلين ثلاثة المتأخرين عليهم قال سيوتي أخرج المخري عن جامل قال أبو بكل سيئي بنان وأخرج الوحقي شعب الإيمان عن عمر فضي الله قال لو وزن إيمان أبي بكر وإيمان أهل الأرض ورجح به وأخرج ابن عساكر على عليه أنه دخل على أبي بكر وهو فقال ما أحد لقى الله الصحيفة أحب إلي من هذا المسجد مسجد المغطئ وأخرج ابن عساكر على أبي حسين قال ما ولد من في ثوريتي بعد النبيين المسرين أفضل من أبي بكر ولقد قال أبي بكر يوم الردة رقام نبي من الأنبياء قال أول عيد رحمه الله أبو بكر الصديق السالح إلى التصديق الملقى بالعتيق المؤيد من الله بالتوفيق صاحب النبي الحضر والصفر ورفيقه الشفيق لجميع الأطبال وضجيعه بعد أن في الرمضة المحفوفة بالأنوار المخصوص في الذكر الحكيم بمفخر ذا قضي كثفة الأخيار وعامة الأبرار وبخلهم شرقه على كرور الأعصار ولم يسم إلى ذروة إما أولي الأيدي حيث قال علي من أسرار ثاني أثنين لهم في الغار إلى ذلك من الأيات ومشهور النصوص الواردة فيه والأخبار التي غدت كالشمس فيه الانتشار وقال ابن الجوزي يا أيها الفضيلة تسمع بدح أبا بكر من فيه اسمع قول علي من فيه عن محمد ابن الحنفية قال قلت لأبي أي ناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبا بكر جاز أبا بكر على بلال ويعذب فجذب بار نصيص صبر بلال حديد صدق الصدين ولم يبرح حتى اشترى وكسر قفص حبسه فكان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعطق بلال سيدنا تعب في المكاسب فنالها حلالا ثم أنفقها حتى جعل في احكساء خلالا قال له رسول أسلم فكان الجواب نعم بلالا ولو لم يفعل في الإسلام إلا أنه أعطق بلال أبو بكر حبى في مالا وأعتق في محبته بلالا وقد واس النبي بكل فضل وأصقى في إجابته بلال من نهض كنهضة يوم الردة ومن عان من القوم تلك الشدة وهيذ يشبه تلك الحدة كانت آرأهما التوفيق مستبدا إذا كان حب عتيق عبد النواصي فإنني نصيب نسل نصيب النواصي عكس الشيعة الشيعة الشيعة الأنبيل ونصر الأدوة للصحابة والنواصي الذين تشياء الصحب ونصور عليهم الأهل ولكن طبعا السنة يحبون هالبيت كلهم فضاح وشرفاء ويكون الصحب إذا شرفاء ف فااا إذا كان حب عتيق عند الناصري فإن الناصري الناس ناصي وإذا شبيه بال بالشارع إن كان رضى حب أعلى مفعم في يشهد اتفاقا أني راضين يعني هو على سبيل الايه الشده حبيه لايه لل... لقلبك وانا شده حبيه لايه للابصر اتفاقا ان قيم اترفض بفضله الآيات والأخبار واجتمعت على ذكري المهاجرون والانصار فايمن رضيه في قلوبكم من الذكر ان كل ما اتي فضله علي عليهم والصاد اتلا لم يسمع روافض الخوار ثاني اثنين همت الله هذا كلام تنفين وشعر الله للناس يعني يعني تحاملنا على ضغطه ولكن هذا كلام, كلام العلماء قال أطرع لم يسمع رواه الكفار ثاني اثنين لهم أطلال الله لتكفير صحابة كفر وأني وأن معناني أن نذيب نقل كتاب السنة كفار فهذا طبعا يطلق كتاب السنة كيف نقل نقل نقل كفار وما يشترطون في القرآن التواتر وفي الحديث عن نقل الثغاء فطال في الصحابة تجديد من الرسالة هو, ط... هو طعن في النهاية دعي إلى الإسلام فما تراع فما ولا أبا وصار على المحكة فما زل ولا كبا من كان قريبا النبي في شبابه من الذي سرق الإيمان من أصحابه من أفتى بحضرته سريعا في جوابه من أول من صلى معه من آخر من صلى به من الذي صحابه بعد الموت في طرابه فعليه حق الجار ناظر يوم الرد بفهم واستخلاص وأذانا النص الكتابي معنى دقيق عن حديد الأحبار، فالمحب يفرح بفضائله والمبهور يبتعال حصة الغافل أن يسر المجلس من, من مجلس ذكره ولكن عين الثران كم واخر صلى من ماير والنفس وكان خص به في حياته وضيع في الراس. فضى إله جليا وهي خلية على اللبس يا عجبا من يغطي عين ضوء الشمس في نصف النهار أخذ دخل ضارا لا يسكنه لانث فاسترح الصديق من خوف الحالة فقال رسول صلى الله عليه وسلم ضلك باثنين والله الثالث فلازم السكين فارتفع خوف الحاد فزال القلب وطار عيش ماجد فقام أدر النص ينادي على الرؤوس مناجل الأمصال ثانية هو في الوار حبه الله رأس الحنفية، وبغضه يدل على فض الطوية، فهو خير الصحابة والقلاة والحجة على ذات قوية، ولولا صحة إمامته ما قيل ابن الحنفية. لا نستجيب للحنف اللي هو ال الذي إنها قتنة مهلا مهلاً فإن دم الغرافة قد فار، والله ما أحب لهوانا لهوانة، ولن في غيره هوانا ولكن أخذنا بقول عليه ما كفانا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينا لنا أفلنا الضالين بنيانا. أما علمه يقولنا ويستدل أصحابنا على غض علمين بقول رضي الله عنه في الحديث الثالث الصحيح أن أو قالوا الله لا قاتلنا بين فرق بين لا قاتلنا ما الفرق بين الصلاة والزكاة لأن الصلاة وذكاءها لغرين تات في كتاب أقيم صلاة وعزيمة. وينزال الخامس سيد الاهل الهام بار ان صار تاجل دائما اذا كانوا فصول هذه اشرف البنات بدنيا اشرف البنات الماليه فهو لما ابتد الناس ومالوا زكات قال والله لو قاتلنا بين الفرقات من فرخ بين والله لا منعني اي قاله كانوا يدونه رسول الناس الله اتنقى فلتهم على بنات وكان طران الاعراض تند قالوا يعني ال يعني الصحابة فين يعني يعني استدل بالعيب وال يعني يعني بذلك على إن هو يقال لما طلب بين الصلاة والزكاة وهي قرنتها في كتابنا وسأل الشيخ أبو سعد ويروم في طلقاتيه على أن أبيض ضح على الصحابة لأنهم كلهم واخر وعلى فهم الحكمة في المسألة إلا هو ثم ظهر لهم يوم بحثته لهم ان فوله هو الصواد فرجع اليني وروينا a هو ان في الناس في زمان رسول الله صلى فقال ابو بكر ما اعلن غيرهما ان طبعا الناس بالفساد وعن ابي سعيد الخدري أن رسول الله صلى جلس عند فقال عبد مخيره الله بين أن يؤتي الدنيا وبين ما عند الله بكر ودك فخلف ذلك دي ابانا انا وقالتنا قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابو بكر عدلا كان الصديق اقوى الصحابه هي اعلم بالقران لانه الرسول والسلام قدمه امام اصغر ale ani sotky jen Álam v tělesciř a a a utafoří sotky méně jen ažter méně nebojí k. Říkal se utíve, kde má také Álamu v Sunně. A. je připraven. Je připraven. Je připraven. Je připraven. Je připraven. Je ومع ذلك من أذكى بللة وأعقلها وإنما لو لم يروي عنه من الحديث المسندة إلا القليل قصر و الدبي وفاته بعد النجس عزبا أنا عاش يعني سنتين وعدد أشهر أربع شهور خمس شهور يعني بعد النجس عزبا فمشكلة الغواية التي تدل على يعني العيب لأن لو حصلنا كذا فاجد مثلا أن أهس بن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 خاصة ربك أنا عاشت سهتين وعدت أشهر كام مجرور بحروب الذئة الدور يقول لخصر مدته وسرعة رفاته بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فلو طلت مدته لكثب ذلك عنه جداً وأيضاً يقول العلم ليس كثبت الرواية ولكن هو نور يعني في قلب العلم يعبر يعني عنه بكلمات يعني خلينا محصولاً للعلم وذلك يعني كلام السلف قليل كثير البركة تجد كتب السلف كلما فقدمت لك الوصول المشكل وهو تجد الكلام قليل لكن مليء بالبركة والمعاني وكلام الخلف تجد الفقر الكبير والمجلدات كلام كثير ومدش كثير لكن البركه قليله قال السيوطي وكان صديقنا عليه رايه في علم تعبير الرؤيا ولقد كان معد الرؤيا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن سيرين وهو المقدم هنا بالاتفاق من اهل الصواب كان ابو بكر اعبر هذه الامه بعد النبي صلى الله أخذت, yani. من اخذ يعني وقال بكثير وكان من اصح الناس واختارهم قال الزبير بن الرقاص سمعت بعض اهل ان يقولون اصح وطبان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق وعلي رضي الله عنه وان يطلع ذلك محل يوم السقيه كان حديث عن وفيه ذهب عمر ليتكلم فاسكته ابو بكر بعد يعني اجتمع المهاجرون والأنصار فقال للأنصار منا أمير ومنكم أمير والمهاجرون يقول أنتم نحن وراء وأنتم وزراء وأرد عمر يتكلم كان ينجحس كلاما فأسكتع أبو بكر وكان عمر يقول والله ما أردت بمتلك إلا أني أيأت إني قد أعيب قد أيأت كلاما قد أعجبني خشيت أن لا ينضغ أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فأتكلم أبلغ الناس قال الحفظ في ابن عباس قال, قال عمر والله ما ترك الكلمة أعجبتني في تسويري إلا خلاءة في مديهته وافضل حتى سكت يتكلم أفضل من عمر وفيش كلام كبير أن يقول أفضل أفضل منه وهذا بسيئة فأنا نكتفل هذا القبر بالنسبة للإيه الترسيمة طبعا يعني في أو اللقاء أخرى في ترسيمة مواجهة ستينة نجيب عن بعض الأسئلة في السلام Přesně řečeno, šéf Mahmoud Abdullah Shahid Wani, je to kde mám. Já jsem řekl, že na druhé úseku, kde jsme, jsme se měli, kde jsme měli, jak se měli, jak jsme měli, jak jsme měli, jak jsme měli, لا إصلاح في مخلفات الله، الله، فنقول يعني إن يعني إذا توضّع لنفّل، ما يتوضّع وضوء خفيف واحد واحد أو اثنين اثنين، وإذا أرد أن يتوضّع خفيفا، فيجبه في هذه الصورة. المساله دي تمام تكون صعبه <تصفيق> طبعا اللهم حلهم ما لقيناش اللهم نحاول نقعد الصعبه المساله دي ما حلهاش لو حلها الرساله دي احنا نصبره في بعد anyway. <rezio>